uh -huh. O ام God, my God, be with me, O my God, be with me. O I'm a little Hey, hey, hey. مثل ماكو ماكو مثل ماها يا لمة الخوان مويا يا لمة يا خوان ماكو مثلها يا جمعة الصحاب ماكو مثلها يا حلا لا وضي في وصفك بصحى <تصفيق> يا جمر صباح اليوم ابو محمد لولا نعين ابو حواي شلت الغطا وفزت قوم عمر تاخذت عمري انا اخذت عمري تلف <تصفيق> وانتلف باعوا ما بعد عمري لا لا اي the male was let your That's it, it's الارف والدل وعو ما بعد يسعل فننطي تافل عمري فننطي تافل مالوالي ما وفي القلب بغيابك غيابك مالواد قد أشيء راسي مالوالي على شيء فعل راسي مالوالي ما عظم ما نعضاي وقديم مالواد ما عظم نعضاي وقديم مالواد لا تضيع مكانواني وعمي علي علي, علي, علي دي شنو دي على على ما يدرون بي السعر Come on, come أهلاً بـ من كل السهرات على الراس أحلى تحية أحلى ميلان أحلى ميلان أحلى ميلان وأهل البصرة على الراس الله الله أحلى طرامة وأعلى فرقة موسيقية من أهل البصرة من ميلان أحلى فرقة موسيقية Khayib Fahad على الحيطة وإليه. باللي في ويا يا باللي في اللي الفايز على عيل حسبالي ويا على الحيطة والله تستعوا خايف والله تستعصى وفلا تلقى مثل خوتي هاي واحد لي عليك يكوي يا ميلي ترى وتعات بالشاط مثل أم لايد غرجان وإذا لعف أرفع دلي لع وفرفع لما ويا فرفع دلي عليك فرفع لما لا مثل أم لايد غرجة وتعات بالشاط آه مثل أم لايد غرجة وسعات بالشر رأيك ما تغير ولا فد يوم جيت وقلت اتعذر رأيك ما تغير ولك والله اتندم وخايف والله اتحصر وفلا تلقى مثل خوتي تدور namoro في القلب بغيابك ما لوالي بدش يبعي لرأسي ما لوالي, لرأسي ما لوالي عضو من أعضال بن المصرف عضو من لوال المصرف, المصرف يا واي يا واي, يا واي دغابه اسمك يا محمد هي دغابه اسمك يا محمد تاكثير دغابه اسمك يا محمد تاكثير دغابه اسمك يا محمد تاكثير دغابه اسمك يا محمد هي دغابه اسمك يا محمد بعد أه لا شوق و غير الشوق Let the سويت مو يا حجاج سويت مو يا